شهر شهرا في كتاب الله يَوْمَ قُلْنَا للسَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما iu uin lo Bye. و ا م ل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما مطر Yeah! ثاقلتموا إلى الأرض <تصفيق> أراضي yeah Oh no yeah إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتثاقلتموا إلى الأرض ta'u l'hayat id-dunya fi والله على كل شيء auprès <laughs> H فأنزل الله سكينته عليه وَمَا غَازٍ ذُو I fall there now, fall a eia da أَنْ ذَٰلِكَ لَهُ السَّكِينَةُ تَمُونُ a <tos>